Plap gets up dat comu. Allah الدنيا دايبه متل ما صدق عجائب الدنيا سبح هذا طبعي وانا ما حب اقل غير والله خليته يحتار عندي عسل اصابع اكتر منهم احلى وطن سبح انا اريد ان اقلب اقلب صح واصعد عليهم اتنبا الي سويته انجاز انا سويت الأجازة اهد بقايا البراز اصدق بقايا ناس لسات القواه اتغير كل مهوره اديت كتاب فالكلافه تم اليوم تدعى صفه الانقلاب واللي مسمي نفسه ملك <تغلق> صارنا يغني لما اعرف اني بديت ادور ظهر طير ورتفع إنك مطار وقع برأس البشر موضة أحد سيطرت تخضع أبو العالم تاريخك التوقيت بور كلهم عيال السعودية وغدر كلهم السعودية وكتاب وكتاب اللي قدتهم.ظهر طير ورتفع إنك وقع برأس البشر موضة أحد سيطرت العالم تاريخك التوقيت بور كلهم عيال السعودية وغدر كلهم اللي قدتهم.وينو جبوه اللي يقول ما مستوى عوا وطل سانو يويلو منا يويلو أبطلوا أنا دالو قازي على ربط ورسم واجازي كل كلا.فكانوا عن السحب واللاتة الكحاب الحين جا وقت الحساب. كل يوم أنا عندي حرب اصب سب الكل كلب نبح على باله ان فلح جب راح من مكانه مكتفا من الاهانه جانا ودق الصدر يحسب انه اقدر اتحداه وانا اسمع صفك كفك وصقعت كل لسانه من عرف انه فلكنول اللي اكبر منا ذابع راجه جدا ضعيف اني سمشاده في البطله فلكنول في سهولة يعني اوزانك سخيفة والجاريني في البطله يعني لا تكوني شرفكم اوكي فالكنول نزلكم جاكم يلا جهزوا جا لها ام قتل معفوق بديها الرساله صار بهي الدنيا ابي فيتي في اللي كود مني تبيه المغفل السماء قنية ايقن هي إني هي اني اكسر اما شرشر الشرموط شر حسابها عندي عسير كيف بيتكلم عن مستواه وعلى حلم يسير انا اليوم مجمعكم وروني يلا قوتكم وجيبوا الراس الكبير مطر طير مرتفع لك مطر وقع ابو راس تحت سيطرته خضع ابو على تاريخك توقف باور كلهم عيال السعوديه وقدر كلهم من اللي قدو انا السعودية وقطر كلهم مين اللي قدتهم يا خا يا مصاره تقول ما في مستوى وتلي مستوى كان الخوف يترجع لورا مره قلنا حي يا متبوح يا منيو وانا قلت كل مقصده ام راسي يشم الهوى والله دنيا تقول عن نفسك صوره ضرر لكني ان فجرنا ضرر نسل عشان جمورة يا اللي يصير مثل ارجع للمنور كل ثقه وانا كل ثقه ان ظهري بامان خلفي جنود مجنده فجاه كل طعن عندك المتخلف وخلف ما لم يكن ابك انت نبي الحصن ما خف وضحنا اجعل اللي مضوا بالماضي حنا نبوحك اتبا الله لو لا خوفي على رب دولارك ومنا يذهب مع الريح ثم فوكين وفوط دعس واحد فحمه بدون اصلا افريق جنسيه مكاوي لونا ونية وسواها ينتحي ايام الرحمه والسرحة بيكون نهاها لايت نرفس المكاوي ليخلي حالتكم ينفلها ووضعكم مأساها نار تكتيف طير مناويه من قلب السعوديه شمال الخليج وقع ابو راس النشر تحت سيطرتنا خضع على تاريخك التوكيت باور كلهم عيال ابو راس النشر تحت سيطرتنا خضع كلهم عيال السعوديه وقطر كله مين اللي قدته